111. وقدر الله أن تقولوا ما لا تفعلون 112. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان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 بعد 119. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا أَلْتُرُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 117. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى نصر من الله وفتح قريب وبشّر المؤمنين 111. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله 112. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن 119. الطائفه، الطائفة الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين